بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا احد ولم يكن له كفؤا احد قل اعوذ برب الفلق